بوك تو اتوان نيولز ثمانية وستون ثمانية وستون نج كيشي كبير صغير <تصفيق> كبير صغير نج <تصفيق> Kebíron was száhér. Kebér Az elefánt nagy. Elfíró kebír. Elfél kebír. Az egér kicsi. Elfár szahér. Elfar szahér. Sötét és világos. Mozlim omodij. Muzdlem umudik. Az éjszaka sötét. E lélu muzlim. El A nappal világos. Enaháru muhrek. Elnahár musrek. Öreg és fiatal. كبير السن وشاب. كبير السن وشاب. أمي جدنا كبير السن جدا. جدنا كبير قبل قبل سبعين سنة، كان لا يزال قبل سبعين سنة كان لا يزال شاباً. سيب إيش تونيو جميل وقبيح جميل وقبيح سيب جميلة الفراشة جميلة أبوك تونيو العنكبوت قبيح العنكبوت قبيح كبير سمين ونحيف سمين كيلو وزنها مئة كيلو هي سمينة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 ورخيص. غالي الثمن ورخيص. أصوات دراجة. السيارة غالية الثمن. السيارة غالية الثمن. الجريدة رخيصة. الجريدة رخيصة